تبت يدا ابي لهب وتب خسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم ابي لهب ابن عبد المطلب بخسران عمله إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه ما اغنى عنه ماله وما كسب اي شيء اغنى عنه ماله وولده لم يدفع عنه عذابا